الغايه من خلق الانسان ودللنا على ذلك بقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم بالرزق من وما اريد ان يظلموه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وقلنا الغايه من خلق الانسان هو تحقيق العبوديه لله جل وعلا فوجودك في هذه الحياه هو لتحقيق هذه الغايه ولا بد ان تسعى في تحقيقها افعزمتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم إذن هذه الغاية هي العباده وقلنا أن العبادة لا يمكن أن تتحقق إلا بشرطين اثنين أساسيين بل مدار الدين كله على هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة إذن قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كلمة ليعبدون هنا كلمة العباده والعبادة يا عباد الله حق الله تعالى علينا والناس فيه على أربعة اصناف العبادة على أربعة أصناف منهم من هو مستكبر عن عبادة الله معرض عنها وهذا يصدق فيه قول الله جل وعلا من ناحيه الاستكبار واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون والاستكبار عن حق كفر بالله اما من الناحيه الاعراض فيصدق فيهم قوله جل وعلا ومن اعرض عن ذكر فان له معيشه ضنكا ونحشوه يوم القيامه اعمى قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذا الصنف الاول اما الصنف الثاني يا عباد الله هو من عبد الله جل وعلا ولكن اشرك معه غيره وهذا قد وقع في الشرك بالله وقد مر معنا قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اذا على العبد ان يحرص ان يكون العمل لله وحده لم نصيب لأحد من الخلق فيه أما الصنف الثالث يا عباد الله هو من عبد الله جل وعلا ولكنه أتى بطريق غير الطريق التي شرعها الله فيكون هذا الصنف قد ابتدع في دين الله ويصبق فيهم قول الله جل وعلا ان شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ان شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ويصدق فيهم قول رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشه رضي الله عنها اربعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد ولنا وخفه مع هذين الصنفين اما الصنف الاول نسال الله العفو والعافيه والسلامه فلا حديث معه فليس بعد الكفر ذنب ولكن الحديث مع الذين يعبدون الله ويريدون ان يعبدوا الله ويحققوا الغايه ولكنهم اخطاوا الطريق من الناحيه الاولى وهي انهم اشركوا مع الله ومن الناحية الثانيه انهم ضلوا الطريق فعبدوا الله بغير ما شرعه الله والصنف الاخر وهو الرابع فطوبى له هذا الذي عبد الله وحده وعبده بما شرع فهذا هو الصنف الذي عبد الله حق العبوديه وحقق الغايه التي من اجلها قال جل وعلا وما خلق الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فلذلك انشغلت بما لم تؤمر به وتركت ما امرت به ووكلك الله لما لم تكن به فهل تستطيع ان ترزق نفسك بنفسك الجواب لا الرزاق هو الله انشغلنا بالرزق وتركنا الاساس الذي من اجله خلقنا وهو العبوديه حقق ما امرت بالاشتغال به ودع امر الرزق بين ذي الله جل وعلا لان الله سبحانه وتعالى ما خلق نفسا إلا كتب عليها أجلها ورزقها كما قال صلى الله عليه وسلم ولن تموت نفس حتى تستكمل اجلها ورزقها فلما اتعلم اذا إنما هي وسائل إنما هي اسباب فاشتغل بما امرت به يا عبد الله ولكن كيف يمكن تحقيق العباده على الوجه المطلوب ونكون باذن الله جل وعلا من الصنف الرابع جعلوا لله واياكم منهم الذين طوبى لهم هذا الصنف الذي حقق الحبوبيه لله كما ينبغي ما هو هذا الصنف وكيف يتمكن ذلك وكثير من الناس حالنا ينبئ كثير من الناس إنما العبادة عندنا عادة هذه بقول العبادة عادة والعبادة عندنا تقليد فليس كذلك العبادة تقليد إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مختدون هذا التقليد العبادة الله امرك ان تعبده وامرك ان تعبده بما شرع يا عبد الله غير حلقه فضلك ما الله امرك ان تعبده وان تعبده بما بما شرع لا بما تريد ولا بما وجدت عليه الاباء والاجداد فانهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإذانك لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا قد يقول القائل كيف ونحن أميون لا نعلم نقول قد انت جعلت نفسك اميا لانك في امور الدنيا تسعى جاهلا مع جهلك بها مع جاهدينا بالدنيا نسعى جاهدين في الوصول إلى تحقيق المبتأة من البقى شهداء ولا تريش شركة ولا تريد شئ حاجة في الدنيا أشكا تدير تسأل ثم تسأل ثم تستقصي واللول والثاني والثالث والرابع والله يمكن هذا ليس لدينا شيئا فيه وهذا كذلك ما لدينا شيئا فيه آه، الأنصر تمالا صرت خبيرا لم تسالوا انفسكم لماذا لان المساله متعلقه بماذا بالماديات وعندما تكون الامور متعلقه بالماديات فنحن اشد الناس حرصا على عدم الضياع هذا حلو الى الله المشتكى هذا هو داب الماده وإذا رق تجدنا اشد الحرص نسال هذا وهذا وذاك فنسال عن الخبيب دلوني على مؤتث ها متقن ودلوني على الذي هو المقاول يكون في فريق كما نقول نحن باسلوبنا انت بدات تعرف ولكن في امور الدنيا بالله عليكم ايش نقولوا ان الله غفور رحيم قد وكلنا ان الله غفور رحيم وكي وكيزيد واحد اللي واش يقول لك هذه كيما درتي الله قابل لا الله لا يقبل الا اذا اخفيت بالامر على الوجه المطلوب لا يقبل الله منك عباده ما لم تاتي بها على الوجه المطلوب ما المطلوب كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله الذي لا رب سواه لا يقبل الله منك عباده ما لم تحقق فيها المطلوب وكيف تحقق المطلوب انت لا تعرف نقول من هذا المنبر واسمع رحما الله واياك انه لا بد على المسلم ان يعرف واجبات متحتمات المعرفه عليك هناك واجبات متحتمات المعرفه لا بد ان تعرفها يا عبد الله ولا يكفي فيها الجهل ولا يجري فيها لا اعرف ابدا وهي الامور الخمس ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس جهده ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا وفي رواية تقديم الصوم على الحج وفي الرواية الأخرى الحج على الصوم وهذا ليس محل نقاشنا ولا بحثنا ولكن الموضوع هو هذه الخمس التي بنيت الركائز الأساسية للدين أركان الإسلام خمسة مطلوب منك يا عبد الله أن تعرف المجمل فيها لتحقق كل واحدة منها أولها لا اله الا الله اذن عليك ان تعلم وقلنا سابقا ان الله امرك ان تعبده وان تعبده بما شرع فاذا انت مطالب بان تعلم المجمل فيما تقوم به مما تصح به مما يصح به توحيدك مما يصح تصح به صلاتك مما تصح به صيامك ومما يصح به حجك هذا ونفع الله واياكم بالقران الكريم وبسنه صلى الله عليه وسلم من عذابه المهين ما تسمعون الله لي ولكم الغفور الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى وصحبه ومن يوم الدين ونحن يا الراحمين عباد الله لا بد للمسلم يقف مع هذه التي هي الدين تعلم المجمل فيها كما قلنا أما التفصيل فهو لأهل العلم فإن بحدت ووصلت إلى ذلك فنور على نور يهدي الله لنوره من, من يشاء وإما أن تكتفي بما تصلح به عبادتك قلنا العبادة العبادة فأولها يا قراء هذه العبادة ما معناه فالعبادة يا عباد الله في اللغة التدلل فتقول طريق معبدة أي مدللة لأصحابها يعني مدللة للمسير هذه في اللغة أما في الاصطلاح فالعبادة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص أما المعنى العام يا عباد الله بالعبادة هو التذلل لله جل وعلا بفعل الاوامر واجتناب النواهي حبا وتعظيما لله والصبر اذا خرجت من الخطبه بل جمعه اديت فكره واحده اديت معنى العباده وجدت نبعها يكفيك هذا وهذا ما نحرص عليه ان شاء الله تلك في جميع الخطاب أنه لما نخرجوش كان قواش لواه في الخطبه كانت نروقها ومني كان نخرجوه أجلال الخاطئ وما ينتهلم عليه شيء حيث عن هذه الليلة قال المستعادة وعليه التكلنة هذا هو أحدنا الله يعلمنا ولا تجاوز علينا والله يعلمنا إذا العباده فهم هي التذلل لله حبا وتعظيما تذلل لأن كل ما ستؤمر به من العبادات سواء جل صالح زفا سياد أي عبادة قراءه القرآن تهليل تكبير استغفار التنبع النذر الحليف كلها عبادات هذه عبادات أسمعنا فتوجد فيها أن لوم تلك العبادة هو تحقيق غاية وهو الذل لله والانكسار بين يدي الله هذه العبودية ما هي هي كان ذلك لذلك ما كان طعمه وشكي يجي واحد يقولك وانا كان صليه ولكن ماهي وغجينه فإن شاء الله وتعرأ أثروا أثروا العبادة في تهذيب النفس العبادة إنما كنت تهديبش النفس كنت تراجع راسك. لابد بد أن تراجع ماذا نفسك لأن إن لم هذه العبادة محققت واحد تأثر لهو تهذيب النفس فتسمو بها إلى المعاني كنت تعالى تسمو الى إلى المعاري وتترك سفاسف الأمور كنت قال يالله صلى الله خرج أمضار أشفتك سمع يالله يا الله خرج وكنت قال يحش ويصرف ويكذب في حديث الناس. أتى الصلاة لم يقل الله سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن غزير طبعا دعونا من هذا سياتي وقته باش ما تفرعوش الوقت يمر بنا نفوز الغايه ستذكروني اثارو العباده بترديم النفس او نفس المؤمن نرجع فنقول العباده هو التذلل حبا وتعظيما لله باش, باش. بفعل الاوامر واجتناب النواهي وهذا المعني العام كل الرسل الا وجاءوا به كل الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الا وجاءوا بماذا الا وجاءوا بهذه الغايه التي العباد بالمعنى العام ولذلك كل منهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالها نوح عليه السلام وقالها موسى عليه السلام وقالها عيسى عليه السلام وقالها إبراهيم أبو البشر أبو الانبياء عليه السلام ثم قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه تحقيق العمودين هذا معنى التعب طيب المعنى الخاص هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال أو الظاهره والباطنه انتبه كيف في العباده لله كل حاجه لله مو بس عمل العباده والصلاه والصيام فقط لا هذا فهم خاطئ هذه ليست المحصوره هذا فهم قاصر هذه من العبادات لأن العبادات ع أنواع وقالت هنا وقفة معها الخوف عبادة الرجاء عبادة الدعاء عبادة نجو أنت أسيدي فلان و أسيدي رداد و أسيدي هذا أنت تشرك بالله ها؟ ونما تبط بل الوريدين الصارعين أجل بلاد أنت تشرك بالله فينا يدير Why? Because you've never noticed that you're not player, in what is only Lord, and in puede and within a true virtue of God. Words are theabi of Allah. الله time we are up to say this انه ولي ذلك والقادر عليه إذا العباده المعنى الخاص اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه كل أقوال وأفعال كانت ظاهره وباطنه لما نقول باطنه متعلقة بماذا بالقلب. ولما نقول ظاهرة متعلقة بماذا متعلقة بالجوارح متعلقه بالجوارح واذا ما هو في القلب وكل ما هو غيبي شرعه الله عز وجل وفرض الإيمان والتصديق به متعلق بالقلب وكل عمل هو متعلق بالجوارح هذا يسمى ظاهرا فالاول باطلا والتاني ظاهر وانت مطالب باصلاح الباطن والظاهر معا انت مطالب باصلاح الظاهر والباطن وليكن في علمك أن الظاهر تبع للباطن. الظاهر من عباداتك لأنه متعلقة بالجوارح تكون متعدقة بما هو باطن. فلو صلح هذا لصلح سائر الجسد وإذلك قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مدخى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كما قال صلى الله عليه وسلم وصله دفن بيانا ها ماشي له تنبل تقول لي الايمان هنا وصل لي الايمان هنا يا زكي الايمان هنا هذا ايمان وابليس كتب علاش لانه ان كان فعلا متصادقا كل ايمان خصو يظهر علاش على الجوارح لابد أن يظهر على الجوارح وداك حنا ملي كيقول واحد راه كيحبك كتقول برهن ها واش تك الحاجه تحبني وبيت تحشني ها ك تقول كتحبني وكتحضر فيا، ها؟ كتحبني وكتتبليني، كتخطط هذه ما حط، ولقدوم، هذه كذب، كذب. فإن لو كان في الحب هنا، تدعي حب الإله وتعصي أمره لعمرك كذاك في القياس بذيعه إذا أحببت وحقاً تبعته إن المحب لمن يحب مطيع تجعل من ان المحب لِمَنْ يحب مُطِيرُ اذا اطع الله وحقق العبوديه لله جل وعلا ولنا في الخطبه القادمة ان شاء الله تعالى وقفه مع سوره العصر والعصر ان إلا الانسان لفي خصم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لان فيها مسائل لا بد من الوقوف عليها اولها لا بد من العلم اولا في كل عباده تقوم بها تحت قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لدمك ولذنوبك أعلم وإذنك بوث لها المخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل بقول القول والعمل وإذنك أول ما يقدم قبل فعل العباده هو العلم بالعباده هو أس العلم بالعبادة فلا تنسوا هذا هذا وصلوا على خيرة خليله كما أرى في ذلك ما في جملة عزم إن الله ملاك ذي على النبي يا أيها الذين آمُصَّروا عليه وسلموا تسليما الله وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلّيت على سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعساى الصحب أجمعين اللهم أن حق الحق حقا ورزقنا اتباعا وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم أن الحق حقا ورزقنا اتباعا وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا إنك هو ذلك والقادر عليه الثلالة الملك محمد السادس لو الله نصرا مؤذرا اللهم احفظه وأييده اللهم احفظه في ولي عهده مولاي الحسن واشدد أزراه من مولاي الرشيد واحفظه في سائر اسرتهم الملكية الشريفه إنك ولي ذلك هو عليه اللهم أريد الحق حقا لزم اللهم امينا و البطالة الصالحة الناصعة التي تدله على الخير وتعينه عليه تدله على الخير وتعينه عليه اللهم أصرح وأصرح به وعلى يدي أطمح بنصيتي إلى الحق وأطير عليه تجديرة يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم لا تذكنا في جمع هذا إلا ما فرنا ولا ما ولا ذيق ولا ذيق إلا نفسته ولا ممتلئ إلا عفته ولا مريضا إلا شف فيت اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين